موقع رياض القرآن يقدم, يقدم هناك تنكشف الحقائق العظام ويكثر الاختصام وعلوهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله تالله في ضلالهم وضالين اثم سوءهم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميد